أذكار النساء أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم عنيفاً مسلماً وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأشي كل ولا تكري إلى نفسي طرفة عين أبدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لأم لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في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 لا اله الا انت قلقني وانا اعوذ وانا على عهدك ووعدك ما استطاع اعوذ بك من شر ما صنع ابوء لك بنعمتك علي واهون بذنبي قا فِرّ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَنْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شيء أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي الله اغْرُ عَوْراتي وَآمِرُ رَوْعاتي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وأعوذ بعظمتك أن أرثال من تحكي بسم الله الذي لا يضرم عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بعظمتك أن بِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَمَّاتٍ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أشْهَدُ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِك وَمَلائِكَتَ كَتَكَ وَجَميعَ خَلْقِك أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلَهَ إِلَّا أَنْت وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك اللهم عافني في بدني اللهم عافري في سمعي اللهم عافري في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعود بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلصيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل من المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد من مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله, والله لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأقول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 وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ قَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس